126. هذه النار التي كنتم بها تكذبون 127. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 128. اصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم 117. وما تجزعون ما كنتم تعملون 118. إن المتقين في جنات ونعيم 119. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيم آمَنُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ 117. بِهِمْ بهم وَمَا وما ألتناهم من عملهم من شيء 118. كل مرء بما كسب رهيد 119. وأمددناهم يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّن نَّفُورَ فِيهَا وَلَا تَأْسِيمَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِيلَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ بل مشفق فمن الله علينا وقال عذاب السم انكم من قبل ندعو انه هو البر الرحيم اذكر فما آت بناه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين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 أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمَا يَنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسقلون أم عندهم الغيب فهم 117. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 118. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 119. يروا كسفا 117. ومن السماء ساخطا يقولوا سحاب مركون 118. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 119. يوم لا يبني عنهم كيدهم شيئا